يلا يلا يا غزلان جروا العرابي يمنيح فاتدي اوصل على لبنان قبل اهبوب الريح يلا يلا يا غزلان جروا العرابي يمنيح فاتدي اوصل على لبنان قبل اهبوب الريح كل لولاد الحلوين فرحانين ومبسوطين راح بيضلوا صهران لا حتى تديك يصير يلا يلا يا غزلان جر العرابي منيح بدي اوصل على لبنان قبل جايب لعاد كتيري سيني بيت الحصير عسكر يحمي الجزيري وبيمشوا عزيح يلا يلا يا غزلن جر العربي منيح بدي اوصل على لبنان قبل هبوب الريح يلا